ولا آذنا من ذلك ولا أكثر إلا هو وما غم أينما كانوا ثم ينبأهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُغَاوُونَ عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُجِّيَ عَنْ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جاء أَيُوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُول حَسْبُهُمْ ذَنَنَا وَيَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوا واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما من نجوا من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضار ذي شيء الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَحْمِلُونَ خَبِيرٌ